بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ت ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة ب ا ل ر و ح من أ م ر ي على من يشاء من عبادي أ ن أ ن ذ ر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 قال هداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر, شراب ومنه شجر فيه ت س ي م و ن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 والنجوم مسخرات ب أ م ر ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذرا لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون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 أ ف ل ا تذكرون و إ ن تعدوا نعمه الله لا ت خ ص و ه ا إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون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 الذين تتوفى هم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمي أ ن ف س ه م ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من س و ء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون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 للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا حسنه ولدار ا ل آ خ ر ة خير ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر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 م ب د ن من دونه من شيء نحن ولا, آباؤنا ولا حرمنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من قبلهم المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم, فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 إ ن م ا هو إ ل ه واحد ف إ ي ا ي ترهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبى أ ف غ ي ر الله تتقون وما بكم من ن ع م ة فمن الله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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم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 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل بنا السماء ماء ف ا ح ي ى به الارض بعد موتها أَنْزَلَ إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في الانعام لعبره ة نسقيكم مما في بطوني من بين فرخ ودم لبنا خالصا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 يخرج من, بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وخفده ورزقكم من الطيبات أ َ ف َ ب ِ ا ل ْ ب َ ا ط ِ ل ِ يؤمنون َُُِْ و َ ب ِ ن ِ ع ْ م َِ الله َِّ هم ُْ يكفرون ََُُْ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ث ر ا وجهرا فهو ينفق ي ف ق منه ث ر ا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا ل ر ج ل ي ن احدهما أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 ذي ي الأنعام ب ومن ت تستخفونها ا و ي ض ع ك م ويوم اصوافها م م ومن ت ك أ واوبارها و أ ش ع ا ر ه ا أ ف ا ف ا ومتاعا إ ل ى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكناما وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وترابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ان الله يامر بالعدل ب والاحسان وايتاء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 وتذوقوا السوء بما صلتم د عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثملا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون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 فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله, بالله من الشيطان الرجيم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 من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من فكره ا وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ه م الله فاذاقها الله, الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول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 شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم و آ ت ي ن ا ه في الدنيا ق س ن ه و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ثم اوحينا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م ق ن ي ف ا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 واصبت وما صدرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون